طيب إحنا بس بس توقف ممكن إن شاء الله الربع المتبقي. ان شاء الله نكمل من الاخونا الربع المتبقي من البث القطعة. <تصفيق> ذلك ومن عاقب بمثل ما ومقيم به ثم بوي عليه لننصر انه الله ان الله لعفو وفور ذلك المذكور من ادخال المهاجرين في سبيل الله الجنه ومن ومن الاذن بمقابله المعتدي على ومن الإذن بمقابلة المعتدي بمثل ما اعتدى بحيث لا اسم عليه في ذلك فإذا عاود المعتدي اعتداءه فإن الله ينصر المعتد عليه إن الله عفوهن عن ذنوب المؤمنين غفور لهم ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير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 ألم تر أيها الرسول أن الله أنزل من السماء مطرا فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خضراء بما أنبتتهم من نبات إن الله لطيف بعباده حيث أنزل له المطر وأنبت لهم الأرض خبير بمصالحهم لا يغفى عليه شيء منها له ما في السماوات وما في الأرض وإن, له ما في وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض وإن الله له الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته المحمود في كل حال سبحانه وتعالى من فوائد الآية مكانة الهجرة في الإسلام وبيان فضها جواز العقاب بالمثل نصر الله للمعتد نصر الله للمعتد عليه يكون في الدنيا أو في نصر الله للمعتد عليه يكون في الدنيا أو الآخرة اثبات الصفات العلى لله بما يليق بجلاله كالعلم والسمع والبصر والعلو. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر من الله؟ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلكة جني في البحر بأمره ويمسك السماء ان تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لا رحيم.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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور والله هو الذي أحياكم حيث أوجدكم بعد أن كنتم معدومين ثم يميتكم إذا قضت أعماركم ثم يحييكم بعد موتكم ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله مع أنها ظاهرة بعبادته معه غيره لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وذع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم لكل أهل ملة جعلنا شريعة فهم يعملون بشريعتهم فلا ينازعنك أيها الرسول فلا ينازعنك عنك أيها الرسول المشركون وأهل الأديان الأخرى في شريعتك، فأنت أولى بالحق منهم، لأنهم أصحاب باطل، ودع لأنهم أصحاب باطل، ودع الناس إلى إخلاص التوحيد لله، إنك على طريق مستقيم لا وجاف فيه. وإن جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون. وإن امتنعوا إلا أن يجادلوك بعد ظهور الحجة ففوض أمرهم إلى الله قائلا على سبيل الوعيد الله أعلم بما تعملون من عمل الله أعلم بما تعملون من عمل لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير في الله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 ويعبد المشركون من دون الله أصناما لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه وليس لهم عليها دليل من علم وإنما مستندهم التقليد الأعمال آبائهم وإما وإنما مستند وإنما مستندهم التقليد الأعمال آبائهم وليس للظالمين من نصيذ يمنعهم مما يحل بهم وليس لهم وليس للظالمين من نصيذ يمنعهم مما يحل بهم من عذاب الله تعالى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 إثبات صفة الرحمة والرأفة للإثبات صفة صفتي... صفة الرأفة والرحمة لله تعالى. إحاطت علم الله بما في السماوات والأرض وما بينهما. التقنيذ الأعمى هو سبب تمسك المشركين بشركهم بالله. آخر صفحة معنا إن شاء الله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 يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له واعتبره إنما تعبدون من أصنام وغيرها من دون الله لن يخلقوا ذبابا على صغره لعجزهم ولا اجتمعوا كلهم على أن يخلقو ما ولا واجتمع كلهم على أن يخلقو ما خلقوا وإذا أخذ الذباب شيئا مما هم عليه من طيب وما أشبهه وإذا أخذ ذباب شيئا مما عليهم من من طيب وما أشبهه لم يقدروا على إنقاذه منه وبعجزهم عن خرق ذباب وإنقاذ أشيائهم منه تبين عجزهم عما هو أكبر من ذلك فكيف تعبدونها مع عجزها فكيف تعبدونها مع عجزها من دون الله ضعف هذا الطالب وهوى وهو, وهو الصنم المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه ذباب منه وضعف هذا المطلوب الذي هو الذباب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ما عظم الله حق تعظيمه حين عبد معه بعض مخلوقاته إن الله لقوي ومن قوته وقدرته على خلق السماوات والأرض ومن فيهما ومن قوته وقدرته خلق السماوات والأرض ومن فيهما عزيز لا يغلبه أحد بخلاف أصنام المشركين فهي ضعيفة ذليلة لا تخلق شيئا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 يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم سبحانه ما عليه رسله من الملائك يعلم سبحانه ما عليه رسله من الملائكة والناس والناس من والناس قبل خلقهم وبعد موتهم وإلى الله وحده ترجع الأمور يوم القيامة حيث يبعث عباده فيجازهم على ما قدموا من عمل يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم اركعوا وسجدوا في صلاتكم لله وحده وفعلوا الخير من صدقة وصلة وغير ذلك رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عليكم وَتَكُونُوا شهداء على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 وقد سماكم الله المسلمين في الكتب السابقه وفي القران ليكون الرسول شهيدا عليكم انه بلغكم ما امر بتبليغه ولتكونوا انتم شهودا على الامم السابقه ان رسلها بلغتها فاشكروا الله على ذلك بالاتيان بالصلاه على اكمل وجه واعطوا زكاه اموالكم والجاوا الى الله واعتمدوا عليه في اموركم فهو سبحانه نعم المولى لمن تولاه من المؤمنين ونعم النصير لمن استنصره منهم فتوى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 إثبات صفتي القوة والعزة لله وأهمية أن يستحضر المؤمن معاني هذه الصفات والحمد لله رب العالمين أتمامنا بحول الله سبحانه وتعالى جزء هذا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق اللهم أمين بارك الله فيكم جميعا جميعنا والإخوة و أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا مجهنا وأن ينفعل معلمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم في هذه الأيام من عتقائه من النار ومن الفائزين ومن الذين يعني تأتي هذه المعاني في قلوبهم وأن يوفقنا وإياكم لفهم كتابه سبحانه وتعالى أود ان شاء الله سبحانه وتعالى نلتقيكم في الساعه 10 بتوقيت مكه المكرمه الى ذلك الحين وكل حين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته